الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَتُؤَنِّرُ أَرْبَعَةَ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِينَ في فِي السَّرَائِرِ ضَارُّوا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ والَّذينَ إذَا فَعَنوا فَاتِشَةً أَظَلَمُ اللَّ فُسَمذَكَرُ اللَّ ذَكَر اللهَّ, الله فَسْتَفَرونذُنُوبِين وَمَيْ يَوْفِرُ الدّنُ مَ إِلَّ اللهَّ وَلَمْ يُصِّوا عَنا ماَا فَعَنوا وَهُمْ يَعلَمُون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 فكان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم يَخِفْ قَدِمَ السَّلْقَم قَرْحٌ مِثْلٌ وَذَلِكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْ كُلِّ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 لَن نَّؤْتِيَنَّهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتُوكَ فَغَدًا رَّأَيْتَهُم وَأَنتَ تَنظُرُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أَن أعقابكم ومن ينطلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا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 فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولا لَنَا ذُنُوبُنَا وَإِسْرَافًا لَا يَشِيءُ أَمْرُنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتِ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وحسن ثواب والله يحب المحسنين